وكل بدعة ظلالاً وكل ظلاء في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين فيا ربي لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا عباد الله الدنيا دار غربة ومنزل رحلة وموطن بلاء وتغير وتقلب مصائب مضنية وأوصاب مبلية وخطوب متلفة وكوارث مفجعة وحوادث موجعة ونكبات مروعة الصبر أجمل والدنيا مفجعة فمن ذا الذي لم يتجرع مرة حزنا ومن هذا الذي لا يتذوق يوما ألا ما فكل باك فسيبكي وكل ناع فسينع وكل مذكور سيفناء بل كل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى ومن على فالله أعلى وما الدهر إلا هكذا فاستبر له رزية مال أو فراق حبيبي دنيا دنية في فنائها عزاء لكل محزون وفي زوالها سلوى لكل مكلوم وليس للمؤمن إذا أصابته مصيبة من مصائبها وبلية من بلوائها وفجيعة من فجائعها إلا أن يصبر على ما قدره ربه جل وعلا فليس لك إلا أن تتجمل بالصبر وليس لك إلا أن تلتحف بالرضا فالحرقة لا تداوى إلا بالوجوء إلى البار جل وعلا ولوعة الكرب وعظم الفراق لا يفرج. إلا باللهج حمده سبحانه وتعالى وألم الفجيعة والمصيبة لا يزول إلا باحتسابها وما هي إلا مصارع للناس لا بد من ورودها ولا مفر من المرور عليها فهي مقادير محكومة لا محيص عن شهودها وأعظم من المصيبة التي تصيبك أن تتصخط فيها وأنت تصخط منها وأضر من الرزية التي تبتلى بها أن تفقد المثوبة عليها وأن تحرم الأجر بالصبر لها والمصاب من فقد الاحتساب وفقد الثواب أعظم من عظم الكربة وألم المصيبة ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فأما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة رواه الترمذي وعن نبي هريرة رضي الله عنه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 فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام أحمد وأبي داود إن العبد إذا سبقت له من الله منزله إن العبد إذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في ماله أو جسده أو ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى فيا له من فضل ويا لها من منة إذ يجعل رب العالمين لك منزلة عالية ودرجة سامية ومكانة مرضية فتبلغ تلك المنزلة بالصبر على المصيبة وبالرضى بالرزية فمن ناله وجع أو لازمه ألم أو مرض أو نزلت به نازلا. فلا يضيعن أجره بكثرة الشكوى ولا يذهبن مثوبته ببث الجزع والأساء فليس في ذلك سلوى ولا عزاء ولا تخفيف وإنما السلوى والعزاء أن يوقن العبد بأن الألم والمرض والرزايا والمصائب تحط الخطايا والسيئات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 قال صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها متفق عليه وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصاب أي من وجع دائم ملازم ما يصيب المؤمن من وصاب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته فما تبتلى به من مصيبة في جسدك بمرض أو بألم أو بهم أو بفقد ما أو بفقد حبيب أو برزية من الرزايا التي يبتلى بها العباد في هذه الحياة فتصبرت وتجلدت واحتسبت وأيقنت أنما ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنما هو قضاء نافذ قدر من عند رب العالمين لازم وأنه سهم ماض لا يتخلف ولا يتأخر فاحتسبت ذلك كله إلا كفر رب العالمين عن خطيئاتك وسيئاتك ورفع لك في منزلتك ودرجاتك وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواه مسلم أيها الناس ومن المصائب فقد الأولاد والأعزة والأحبة فالأولاد هم فلذة الأكباد وثامرة الفؤاد وهم زينة بين العباد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآية وهم زينة بين العباد وموتهم مصاب فاد وكلم لا يندمل وحرقة لا تداوى إلا بالصبر والاحتساب فإلى كل من ثكلا وأب موتور فقد عزيزهما وحبيبهما وولدهما في حادث أو غرق أو حرق أو موت فجأة أو مرض مفاجئ بشراكم بشراكم عفو الله ورحمته بشراكم عفو الله ومغفرته وفضله بشراكم رحمة الله وجنته وجزيل ثوابه وعطائه فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد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 أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان قالوا يا رسول الله مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك فقال رجل يا رسول الله أله خاصة أو لكلنا قال بل لكلكم رواه الإمام أحمد في مسنده وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ما من كنا من امرأة تقدم من بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنتين فقال صلى الله عليه وسلم واثنتين وفي رواية عند أحمد وصاحبة الاثنين في الجنة وعن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنه قد مات لي ابنان فما أنت بمحدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبيث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم دعاميس الجنة أي صغار صغار أبناء المؤمنين هم صغار أهل الجنة قال نعم صغارهم دعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا أنا بصنفة ثوبك هذا أي بطرفه فلا يتناها حتى يدخله الله وأباه الجنة أخرجه مسلم عطيته عطيته إذا أعطى سرورا وإن أخذ الذي أعطى أتابا فأي النعمتين أجل قدرا وأحمد في عواقبها مآب أيها الناس القضاء محكم والأمر مقدر فلا ملاذ من الموت ولا محيص عن مكابدة غصصه ومقاسات مضضه ومعاناة ألامه ومعاينة أحواله وتجرع كأسه فكم فرق الموت بين خليلين وكم بعد بين قريبين بين أخ وأخيه وابنة وأمها ورجل وأبيه وبين محب وحبيبه وبين سني وأخيه فيا من فيا من لك في القلب أعظم منزله كنت الحياة ونبضها كنت الأمل يا من لذكراك أنظم أعظم قافية فلقياك ما أسمو إلي على عجل خارت قوايا ولم تزل عيوني باكية وقت يمر علي كالطوب الجبل توقف الحلم الجميل فلن أراك ثانية أماه ينطقها لساني في وجل أواه أفرق الموت بيننا فالعمر يمضي دربه ذقت الملل أماه ينطقها لساني في وجل أواه أفرق الموت بيننا فالعمر يمضي دربه ذقت الملل مر الحياة ذقته في فقدك مر يحول خالص الشهد العسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ما لعبد المؤمن ما لعبد المؤمن جزاء إذا قضبت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة له من عطاء له من عطاء يخفف الأحزان ويبدد الأشجار من مات ميتة فيها شدة كالمغطون والمطعون واللديغ والغريق وصاحب الهدم وذات الجنب والنفساء وغير ذلك جعل الله ميتته تمحيصا لذنوبه وزيادة في أجره ومنزلته وبلغه رب العالمين مراتب الشهداء وفي ذلك أعظم تعزية وأبلغ تسلية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وعن رشد بن خبيش أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن صامت يعوده في مرضه فقال صلى الله عليه وسلم أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ فقال عبادة ابن الصامت يا رسول الله الصابر المحتسب. فقال صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليم القاتل في سبيل الله شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والنفاس أجرها ولدها بصرره إلى الجنة زاد أبو العوام والحرق والسيل. سبحان العليم الحكيم، سبحان الرؤوف الغفور الرحيم، يعطي ويمنح، وهو أرحم الراحمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فاشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين الصالحين فاشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وبعد أيها الناس المسلم تسيئه مصيبة أخيه المسلم فيتألم لألمه ويحزن لحزنه ويقف معه في محنته يعزيه ويواسيه ويؤنس وحشته ويسليه ويبدد لوعته ويسكن روعته ويقوده إلى السلو والتصبر والثبات ويذكره بحسن العوض وجزيل الأجر ويعينه بما يستطيع من مال وجاه وقوة فيجبر ما هاض من كسره ويرد ما شرد من عقله وما فقد من عافيته وهذا كله من أجل الأعمال وأعظمها أجرا وثوابا عند الله رب العالمين فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وبعد أيها الناس إن من يتأمل أحوال الناس بل وأحوال نفسه مما يقع على العبد في هذه الحياة منذ أن عقل إلى أن يرحل عنها وإلى أن رحل عنها من رحل قبله من السادة والعظماء ومن أهل الشجاعة والجملاء ومن المرؤوسين والرؤساء ومن العامة والعلماء ومن الصغار والكبار ومن الرجال والنساء لا يعلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أنها دار غصص ومغص ونكد وتعب طبعت على كدر وأن تريدها صفوا من الأكدر والأقدار هذا لا يكون فإذا تأملت هذا علمت أنه لا ينبغي لك أن تكون مقاتلا من أجل هذه الحياة أو أن تكون مشاحنا من أجل عرض زائل ومن أجل نعيم من نعيم هذه الحياة يفنى فلا يدوم بل هو يحول ويزول والعقلاء من الناس من ينظرون إلى ما قدموه في حياتهم من تقصير وتفريط في حق الله رب العالمين ويعلمون أنه ينبغي عليهم أن يكون سعيهم لأجل الآخرة وأن يكون عملهم لأجل ما عند الله من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فلا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون غافلا عن حساب نفسه ومحاسبة ما مضى من عمره والنظر فيما أودعه صحيفته من أعمال قد تسود وجهه أغم تبيض وجوه وتسود وجوه فليبادر كل منا إلى التوبة والإنابة والعودة إلى رب العالمين والسعي الجاد الحثيث في تبييض صحيفة الأعمال حتى يرى في صحيفته ما يسر وما يدخل البشر والسرور والفرح على قلبه يوم أن ينادي المناد وتتطاير الصحف تجد الكتاب أمامك تقرأه بنفسك وكل إنسان أنزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عسيبا ولو أن الذين نقوا في يوم اليوم ويخوضون فيها ويتناحرون من أجل المناصب الزيلة والكراسي الفانية علي محققة الطريق وسلامة السبيل وأن الأصل هو العمل للآخرة وأن الإصلاح إنما يبدأ من إصلاحه تلك القلوب وربطها بالدار الآخرة ما وقعوا فيما وقعوا فيه من الفتن وما أقحموا أنفسهم وفتحوا على الأمة أبواب من الشعور تعاني من ويلاتها إلى يوم الناس هذا وما ذات إلا لأن القوم رانت عليهم الذنوب والمعاصي وولجوا في فتنة الشهوات والشبهات فظل صعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم؟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 من ربط قلوبكم بالدار الآخرة والعمل لما بعد الموت فلو ثبت الإيمان باليوم الآخر وما يكون قبله من مقدمات المصائب والآلام والفجاء والأحزان وما يكون عند السكرات ثم ما يكون بعد ذلك من فتنة القبر وضمته وما يكون فيه من ظلمته ووحشته ثم بعد ذلك ما يكون من هول الحشر والنشر والبعث والمرور على الصراط ما وقع بين الناس ما وقع وما حصل ما حصل ولا استقامت القلوب على الطريقة السوية ولا سلمت النفوس وكانت على السبيل النبوية وما حل بالأمة من تلك الكوارث المضنية والآلام والأحزان المبكيه قبضنا رب العالمين على ما يحبه ويرضاه فسلمت لنا الحياة وسلمت لنا الآخرة فالتوبة يا أيها الناس معروضة أبوابها مفتوحة وسائلها فأفيقوا من السكرة واستدرك ما فات بتوبة صادقة وعمل صالح وخذوا العبرة من غيركم وخذوا العبرة من غيركم من قبل أن تجتمع عليكم سكرة الموت مع حسرة الفوت وحينئذ لا ينفع الندم ولا تقبل التوبة ثم صلوا وسلموا على الهاد البشير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 وانصر عبادك المجاهدين وكل إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا واجعلهم على عدوك وعدوهم سيفا شهيرا اللهم عجل لهم بالفرج والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عن إخواننا في بور ما منزل بهم من البلاء اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء اللهم اربط على قلوبهم وثبتهم على دينهم وعقيدتهم اللهم انصر من نصرهم وأخذوا من خذلهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنى ومن بعد ذلهم عزى اللهم أبدلهم من بعد بلائهم عافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارخى منزل ببلاد المسلمين في سوريا والعراق وفي أفغان والشيشان وفي مصر وفي الجزائر وفي ليبيا وفي سائر الأمصار اللهم ارفع ما نزل ببلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فأعنه ووفق ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر وبلاء وفتنة وتحزب وتفرق اللهم فكشف عوارة اللهم فكشف عوارة اللهم فقشِ فعارة واهتك أستارة واهتك أستارة واهتك أستارة ولا تمكن له في الأرض يا الجلال والإكرام ربنا لا ترفع لهم راية ولا تقيم لهم دولة يا حي يا قيوم اللهم وفق جميع أولات أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم آفق لهذاك وجعل عمله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه اللهم احفظه من بطانة السوء ومن علماء السوء ومن شيوخ السوء ومن دعاة السوء ومن أحزاب السوء يا رب العالمين اللهم أقم به مع من الملة وانصر به السنة واقمع به البدعة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا مما نزل بساحتنا فرجا ومخرجا واجمعنا على طاعتك وطاعة نبيك وسبيل السلف الصالحين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 اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم وأزواجا خيرا من أزواجهم اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عاقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اجعل قبورهم رودة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفل النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم امسح لهم في قبورهم مدة بصرهم ونور لهم فيها يا حي يا قيوم يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمهما كما ربنا صغارا اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا اللهم ارحمهم كما ربنا صغارا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 حاد من الصف الاول الى الاول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المراء فجعله ثا أن أحوى سنقرأك فلا تنسى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 بل تؤثرون لحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله أكبر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 غير المعضوب عليهم ولا الضالين. آمين هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لساعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية في عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصروفة وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله